حيّاك <أيق> سبع القنطرة ليلك يا عباد بحماك دنيا واخرة ليلك يا عباد حيّاك سبع القنطرة ليلك يا عباد بحماك دنيا واخرة ليلك يا عباد خيره وملايين حي ابو فاضل خيره وملايين حي <خيرا> <ابو> وينفع لاهل وينفع عبايا اي ابو فاضل اي واضح موقفه عبايا اي الوصيلة المصطفى يا عبايا يا, يا حي أبو فاضي يلخذت شمرت حيداري فيلك يا عبا من حسن ثبر دماري فيلك يا عبا أي دمار جحافي حي أبو فاضي حي أكسب علقان طري يا عبا بحماك دنيا وآخرين فيلك يا عبا خير ومراجل Yeah, Abou Fadil Khaira wa maradil Yeah, Abou Fadil Tiz'al al-diniya loz'i'al-abba-ya Yeah, Abou أيوه القاع ترجف لوحم العبايا يا حي يا بفاضي أيي جف العداه وما جف العبايا يا حي يا بفاضي أيي نحرير صامت عبايا يا حي يا بفاضي وشجاع ومقدري بيلك يا عطا ننخاك دنيا وآخرا بتحل المشاكل حي يا بو فاضي حياك سبع القنطري فيلك يا عباد بحماك دنيا وآخرين يا عباد غيره ومراجل حي يا بو فاضي غيره حي يا بو لو درعم وشد واحتزم عباد حي يا, يا بو Siyafama waahid silam abba ya Nahayya bufaday Iyihazza ama yowman hizam abba ya Nahayya bufaday Iyihazza gil a'adi chalganam abba مغشى الوجه الثرى ليك يا عبا وخلى الجثث متقنطره ليك يا عبا يدب فطح حي يا مفاضل حي اكسب عل يا عبا دحماك دنيا واخره ليك يا عبا غيره ومرادي حي يا مفاضل غيره مفاضي <تصفيق> لا ذهضه بيصب الغضب عبايه يا خس مش حد اللي Hey, تعب الدنيا وما تعب عبايا اي جيوش يا حي مفاضي Hey, خلى الجيوش محيارا يا عباد بعار الفدر متكدر فيلك يا عباد زلزل زلازل حي مفاضي Hey, حيك سبع القنطار فيلك يا عباد بحماك دنيا وآخر فيلك يا عباد والفاضي <متحدث> كل اصبع بكف بحر عبايا يا فاضي جاي نحرم كالفلون حر عبايا يا فاضي جاي يخلص الكون ولا نظر عبايا يا فاضي جاي فاضي حرك بما يلعز جراي ليك يا عبا كل الشوفن بم بحر ليك يا عبا يا وفا ليل الحومه حرف من غبش عبايه يا وفا ليل وچ من عطش عبايه يا وفا لي سجها على القمر طالبي الفكر يا ياك يا عباد بكل المسائل тин шаям интха абба нич ву фалан хосха абба ай аин аллази йштасрха الشتا يحضر والرخع عبا يا فاضي اللي انخك ما تتعذر لك يا عبا والخاطر انت Yabu Fadil Ghirah wa maradil Hayyabu Fadil M'niyoli bi'lshidda y'afi abbaia Ya hayyabu Fadil F'niab chafa ma'yijif abbaia Ya hayyabu Fadil Ayy khafin li'lzib isma'yichalif abbaia Ya hayyabu Fadil Ayy bsharata abu Fadil Qalif تكلمة كررين فيلك يا عبد في العصر هاي الظاهرين فيلك يا عبد ما يريد تسائل حي أبو فاضل حيات سبع القنطرين فيلك يا عبد بحماك دنيا وآخرين فيلك يا عبد غيره ومراجل حي أبو غيره ومراجل ايي ابو فاضل تزعل للشاعر سيد سعد الذبحاوي